الله حي يا لوصل حي يا لوصل يا على الله لا إله إلا الله وإلى أن نلقاكم في إصداراتنا القادمة وتقبلوا منا أطيب تحيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد سالم